ثلاثة عشر استمع إلى الجمل الآتية ثم قرأها هذا قميص أخضر هذه قمصان خضراء هذا القميص جميل هذه القمصان جميلة هذا فستان أصفر هذه فساتين صفراء هذا الفستان جميل. هذه الفساتين جميلة. هذه ربطة حمراء. هذه ربطات حمراء. هذه الربطة جيدة. هذه الربطات جيدة. هذا ثوب أبيض. هذه أثواب بيضاء. هذا الثوب جميل. هذه الأثواب جميلة هذا حذاء أسود هذه أحذية سوداء هذا الحذاء جديد هذه الأحذية جديدة هذا جورب أزرق هذه الجوارب زرقاء هذا الجورب رخيص هذه الجوارب رخيصة هذا بنطلون بني. هذه بنطلونات بنية هذا البنطلون غال هذه البنطلونات غالية هذا حزام رمادي هذه أحزمة رمادية هذا الحزام جديد هذه الأحزمة جديدة